بسم الله الرحمن الرحيم حال آل ان الخبائر اليوم ان ما فعلنا وما ارادنا الا ان من شكاملنا لا نعلم ينحسبين اغل اريد انكم ابن رفعه انكم من صونا نذين وكم أرسلنا من نبي في الأغليم وما يعطيهم للنبي إلا فائدهم يستغذون فأهلتنا أشدهم بغشا وما ضعب ذر الظليم ولن فألهم من خلق السماوات والمر ليقولوا ليكونوا من خلقهم العزيز العليم الذي جعلنا كل مر ونهدأ وَجَعَلَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ قُطُونًا وَجَعَلَ لَهُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَسْلُكُونَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ نَبَاتٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ثم تلصنوا نعمة ربكم ثم تلصنوا نعمة ربكم إلى السويس سمعنا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مزللين وإنا إِنَّ رَبَّنَا لَمُصَرِّفُونَ وَجَعَلَ لَنَا مِنْ إِرَادَتِهِ رِزْقًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَبِيرٌ مُبِلٍّ أَمَّنْ شَكَرَ إِنَّا يَخْرُجُ بِلَاتٍ وَفَاحِشٌ مِنَ الْبَطْنِ وَإِذَا مُسِّ رَأْسُهُ أَحْدَثَ لَهُ مَغْضَبًا لَهُ حَنَانًا مَثَلُهُ الشرط الحية وقوة الخصان غير المدين وجعلوا بلائسة النبي من عباد الرحمن النافا اشيدو خلقا كتسب شهادته ويسألون وقال على الشرط الرحمن ما عبدناهم مانهم من ذلك منهم انهم لا يحرطون انا سيناهم كتابا من صبية فهم به مستمسركون بيرادوا إنا وجرنا عبر أنا على أمة على أمة وإنا على آسالهم محتدون وكلان كما أرسلنا ليه صبب شبيبا يسر من مغير على همك وإنا على آثار مبتلون قال أولا جئسكم بأهدى منا ودسهم عليه آباءكم قالوا إلا بما أرسل سنبه سنفرون فانتقنا منهم فانتقنا كيف سامعاتنا المشهدين قَال إِلَهِي أبي أَبْدَعَ وَقَدَّرَ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعَذَابِ لَمَا نَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ بَلْ مَشَاءُ أُولَئِكَ لِيَعَادًا وَلَمَّا جَاءُوهُ الْحَقُّ ضَالِّينَ لَا سِحْرٌ وَلَا عِنْدِهِ سُلْطَانٌ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْغَايَةُ إِنَّهُ كَانَ يَتَّخِذُ مِنْ أَهُمْ يَرْسِلُونَ مُحَمَّدًا رَسُولًا نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورتانا بعضهم فلص بعض درجات ليستخن بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير منا نجنعون وَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا مَتَاعًا وَاحِدًا لَنَجْعَلَنَّ لِلَّذِينَ يَصْبِرُونَ مِنَّا من كَرَمًا من إِنَّمَا من يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ فَبِغَيْرِ حِسَابٍ مَعَ رِجَالٍ كِرَامٍ وَلِضُرُوعِ مَأْوَى لَا يَسُرُّونَ عَلَيْهَا يَسْتَعِرُونَ وَذُخْرَفًا وَيَهُونُ كِبَارُهُمْ لَنَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ لَا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ حتى إذا جاءنا جاء قال يا ليس بيني وبينك بعد المسرقين قال يا ليس بيني وغينك بعد المسرقين فده سرقين ولن ينفعكم اليوم إذ نمتم أنكم في العذاب مستركون فأنت تسلع الصم أو تهد العمي, العمي وما كان في ظلال فإنا نذهبا للمبك فإنا منهم منتقمون أولهم نسمد وعدناهم فإنا عليهم غسلون فالسلتك الذي يوحي إليك إن كان آخرات مستقيم وإنه بكل طول قومك وسوف تسالون واسأل من أرسانا هذا الذين من دون الرحمن الها شنو بده ولنرسل موسى بإهاتنا الى الى العلى وملائكه الى الى العلى وملائكه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم بإهاتنا الىهم مما يمحصون وَمَا نُرِيهِ إِنْ مِنْ آيَثٍ إِلَّا هِي أَسْفَرُ مِنْ أَخْتِهِهِ وَأَخَوْنَا أَذُمْ بِالْعَذَابُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر دوننا ربك بما يعيد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إلاهم ينفذون ولا ذلك العالم في قومه كان لقوم أمثلين سبصر وهذه الأنهار سجري من تحتي أبدا سبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو ولا يساب يبين فلولا ألفي علي أسرسهم من ذنب أو كا أبعد الجنب es un negociant de lin es que استقسنا قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسقنا منهم فأغرقناهم من أجمعين فجعلناهم سمسا ومثلا من آخرين ولما قري بن مريم مثلا مثلا إذا قوم سمع وقالوا آلية لا ما ضربوه لك إلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خطمون إلا وإلا عبد أنعنا عليه أنعنا عليه وجعلناه مذنب بني إسرائيل ولو نساء وجعلنا منكم ملاعجة في الأمر يخلطون وإنه معلم مفتاعة بلا سمسر من يبنا هذا صراط مستغير ولا يصد لكم الشيطان إنه لكم عدل مبين ولما جاء عيسى بالذنب لا تقالك بجرسكم بالحكمة ولغرين لكم بعمل نبيك اختلفون فيه بسكم الله وغفرون الله هو ربي وربكم فعبلوه سامودنا لا قرة مستقيم فاقترب الاحزان من دمن اويل للذين ظلموا اويل للذين ظلموا من عذاب يغلي الالمين هل قور ان ان الساعه ذهب من مغس ان تحت يوم بعده يوم من نشرون ان حل يومين ذهب من بعده ذهب من بعده لا <تصفيق> ذهب يا ايلادنا خوف الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخل الجنة أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يراغ عليهم مسحابهم من ذنبهم أكواب وفيها ما تستمين الأنسان وزمل العين وسنز الأعين وأنكم فيها خالدون وكوك الجنة التي أولي سنوها أولي سنوها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكمة كثير وكم منها فكنون إن لا يوبن صاروا لهم ومؤمنون وما علمناهم وما علمناهم ولكن شاهدوا مروان بي ولا ذو يا مالك ولا ذو يا مالك يقم علينا ربك قال ان شم ما ترى لئن جئنا شوذ الحب Wa la kinna sarakum bil hasikareen an nabramu amran أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَشْهَدُونَ قُلِ الْإِنسَانُ مَن رَّحِمَ وَلَدُهُ وَنَحْنُ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَجَرُمُ يَقُولُونَ وَيَنَادُونَ و هو الذي بعث فيهم المرسلين وتبارك الذي له الملك والصلاه والسلام عليه والرمي لنا بينهما وعيون بصر عند الساعه والى ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه الا من شاء الله وهم يعلمون ولا يستنسى يوم من خلقه ليقول ان الله بان يعذ و يا رب إلا ما أولاء صوم لا يؤمن فاصلح الله وقل سلام فسوف